يقول هل صحيح أن الجن يدخل في الإنسى وهل صحيح فعل بعض المعالجين مثل الضرب وبيع الماء المجر عليهم مع العلم الدخول عليه من بالغ مبلغ وبيع الماء بعض يعني كما قال هنا قضية قضية الأولى دخول الإنسى في الجن الجن في الإنسى ودك بعد الإنسى يدخل في الجنى دخول الجنى في الإنسى الآية واضحة وهي قول الله تبارك وتعالى الذين يكون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس واضح جدا وإذا قال كفار قرية للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان الذي يأتيك نوع من الصرع فربما غلأ التابع المتبول يعني يعلمون حتى العرب يعلمون هذا أن الإنسان يلبس من من الجن فالقصد أن الصحيح أن الجنية تذبس الإنسي قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتهم جاءت امرأة عندها ولد ملبوس فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرج عدو الله فخرج منه فقضية تلبس الجن بالإنسي هذا شيء ثابت بل نقل الشخصانين الإجماع قال ولم يخالف في هذا إلا بعض المعتزلة والمعتزلة خالفوا كلهم لا عبرة بخلافهم لو خالفوا أهل السنة في أمر لا ينظر إلى خلاف تستطيع انتقل الإجمع ولو خالف المعتزلة فخلافهم لا عبرة به ولا ينظر إليه وأما خلاف بعض المعاصرين فهذا خطأ وهذا اتباع منهم للمعتزلة في هذا القول واتباعهم لبعض الأطباء وغيرهم من من يزعمون أن الجني لا يدخل في الإنسي هذا أمر الأمر الثاني قضية المعالجين اولا الأصل أنه لا يجوز أخذ مال الناس بالباطل ولا يجوز إنسان يأخذ مالا ليقرأ القرآن على الناس لا يجوز أن يأخذ مالا لأنه يقرأ عليهم القرآن وإنما يأخذ مالا إذا شفوا يستطيع أن يأخذ مالا كما في حال أبو سعيد أبو سعيد الخدري قالوا له ترقي سيدنا ما قال أرقيه مقابل مجموعة من الشياه وإنما قال أرقيه إذا شفي تعطونا الشياه قالوا نعم فرقاه فشفي فأخذ منهم الشياء فهذا نعم يجوز أن يشترط الراقي يقول أرقيه فإذا شفي لي كذا أما أن يرقيه بمقابل شفي ولا ما شفي ما لا شغل غير صحيح ما يجوز هذا أكل أموال الناس بالباطل أخذ الأموال بهذه الطريقة باطل حرام لا يجوز ثم كذلك على قول بعضكم الآن أنه يباع هذا الماء أو الزيت أو العسل أو ما شابه ذلك من الأمور التي تباع بأسعار يعني غالية بحجة أنها مقرع عليها هذا لا يجوز أبدا أن, أن تأخذ أموال الناس بهذه الطريقة هذا كله أكل أموال الناس بالباطل وكذلك كون الإنسان يجعله مكانا ويستقبل الناس ويقرأ عليهم هذه أيضا من الأمور البدعية ما عرفت عن السلف أبدا ما عرف عن الصحابة أنه كان صحابي يجلس و... والناس يجون يقرأ عليهم ولا التابعين ولا أتباع التابعين أبدا وإنما كان الناس في ذلك الوقت إذا وصل بحد يذهب إلى أحد الصالحين يقول اقرأ على فلان أو كذا يقرأ عليه ويشفون أمني يتخذ لهم مكانا واخذ رقم صفه دور وخلك موعد كذا وصير شغله الشاغل قراء على الناس هذا غير صحيح ابدا. بل هذا لعلهم من الذي لأج سلط الجن على الانسان صار نوع تحدي واذكر حدثني احد الاخوه وكان يقرأ ما في ما ذكر اسمه عادي ها عادي عادي الله على شانك قبل حط اخونا بدر الحجرف بمبارك يقول يعني اصيبت احدى قريباتي بمس فجاء نقلوا عندنا فلانه اصيبت مس تجي تقر عليها وكذا قال نعم فقرأت عليها والحمد لله شافاها الله سبحانه وتعالى طبعا الخبر انتشر قال بكرا لجييني أربعة عندنا والله بنيتنا ولدنا بنيتنا ولدنا وولدنا وقرأ زوجتي وأمي وخوي وعمي يقول قرأت عليهم بعد اسبوع خمسين واحد صافين عند الباب قال اسبوع اللي وراه خمسمية قلت بس خاف بطلنا <تصفيق> فعلا فعلا يقول قبل ما نسمع أحد يقول من بداية تقرأ وصرت يعني كل ما جانا استحيتوا وما ردوا كذا خلال شهر أقل من شهر خمسمية واحد مصاب يقول قبل ما في أحد مصاب نسمع وين واحد مصاب واحد مصاب واحد مصاب فلما كثر هؤلاء وصار يدعون له أماكن ويقرأون وكذا فكثر تسلط الجن على الإنس ثم عدا هذا ما يحدث من الضرب وما يحدث من الكهرباء بعضهم يستخدم الكهرباء بعضهم يستخدم الضرب وبعضهم يستخدم الخنق وغير ذلك من الأمور كل هذا ما أنزل الله بها من سلطان أبدا فقرع على القرآن الحمد لله خرج الحمد لله ما خرج خل كيف أما استخدام الضرب والكهرباء وكذا وهناك من مات في مثل هذه الأمور هذا لا يجوز هذا لا يجوز يعني كان ضرب غير مبرح ضرب يسير أما ضرب موجع ين حدثني أحد الاخوه قال صاد ما راح اذكر اسمه حدثني احد الاخوه يقول جانا واحد مصروع يقول سيدي احنا ويقول والله اطمر فوق وانزل عليه يطمر فوق وانزل عليه ما شاء الله صاحبي بتعافي فيقول الان اصور فوق وانزل عليه يقول طق, طق جانا طق الجهد يقول زين يقول بعدين عاد الحمد لله الله شافه شافه <تصفيق> لعبتوا فيه لعب <تصفيق> طيب فالقصد إن ما يصلح كسر له عظم شيء كذي جني طلع جني يعني جن وشيطان يوم طمرت فوق طلع منه وتحطيح عليه <تصفيق> فالقصد قصد إن ما يصلح هذا أبدًا أبدًا وإنما القراءة الجني يعني الإنسان الممسوس القرآن يكفي الحمد لله القرآن كذلك يعني دام فتح الموضوع الذين يتكلمون معهم يسولفون معاه يسولف مع الجني مثلا كذا ان اطلع ليش داخل فيه وش عندكم انتم عطمت صصكم وش عن حياتك مش تاكلون الجن ما يصلح هذا او اللي يقول عندي جني مسلم يساعدني هذا باطل هذا ضلال ما في شيء اسمه مسلم جني يساعدك ابدا هذا ضلال بطل. باطل يعني الان انا لجاني واحد قال لي انا مسلم يعني ظاري ابتدي من كوريخه يمثل عليك اليوم يعني جاني ظاري قال لي انا انسان مسلم وهذا اقدر اروح اصلي اروح اسال عنه جيرانا ربعه هذا وانا اسال عنه جني قال لي انا مسلم وانا اسال عنه يلا وين ابو مجبل الله المنافق انت ايه وانا اسال عنه الشيخ عليه رجل <تصفيق> طيب من يقولنا صادق مين يقولنا صادق هذا الجني لما يقول لي انا مسلم وانا بساعدك من يقولنا صادق من يزكيه عكس البشر، فلذلك يعني هؤلاء هاد دعوة باطلة. اللي يقول كان عندي جني مسلم يساعدني، واللي يقول كان أسولف مع الجن، واللي يقول هذا كله كلام باطل. هذا استدراج. إذا كان هو هذا الرجل صالحا، فاللي قاعد يحصل استدراج. الشياطين تستدرجه حتى تضلله والعياذ بالله. فهذا كيف لا يجوز؟ لا يجوز الحديث معهم والسوالف والغش والضحك وهذا. أما إذا جاءك الجني جاءك يسألك عن مسألة في الدين. طيب أو كذا أجبه الله يقول لا يوما, يوما كيفكم؟ كيف لكن القصد من الجن هؤلاء مكلفون يا معشر الجن والآن لم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا الجن مكلفون فلو جاء يسألك عن مسألة في الشرع وكذا ما في بس الشيخ عبدالعز السدحان يحدثنا يقولنا الشيخ عبدالعز مباز كان أحيانا يترك الدرس يجلس عند عمود ويأتون الجن يسألونه ولا أنا نسمعن يكلمونه يسألونه ويجاوبه يسوي جوابه يرجع للدرس فما في بس مكلفون هذا هني ما في مصلحة لكن يجي يقول لك أنا مسلم بساعدك وأنا علمك وأن السحر محطوط وأنا أبى ساعد بكذا هذا كله كذب هذا لا يجوز التعامل معهم بأي حمل أحوال